ما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقلهم أجرهم كبير، وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعونكم لتأمنوا بربكم.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 يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعون رهم بين أيديهم يسعون رهم بين أيديهم وبأيمالهم بشركم اليوم بشركم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ظرنا نقت باسم النور كن قيل رجعو قيل رجعو وراءكم فلتتمس نورا فضرب بينهم, فضرب بينهم صور له باب باطنه في الرحمة باطنه في الرحمه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم لم معكم قالوا بلى قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وتربتم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 مَا وَاكُنَارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرَ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَلَا يكون 119. كالذين أودوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون 110. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات واقرض الله قرضا حسنا يضاعف لهم يضاعف لهم ولهم اجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون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 وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كما فلغيث أعجب الكفار نباته ثم يجف تراه مصفرا فتراه مصفرا ثم يكون حطاما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 وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَأَلْزَلْنَا الْحَديدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ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 وقفينا بعين سبئ مريما وأتينا جل إنجيل وجعلنا في قلوب الذين تبعوه رفته ورحمة ورهبانية مَا ما كتبناها عليهم إلا بتراء رضوان الله فما راعوها فما راعوها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 والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب لئلا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله وأن الفضل بيد الله يأتيهم يشاء والله ذو الفضل العظيم